بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسفرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إِنَّ ربك هو أَعْلَمُ بمن ضل عن سبيله وهو أَعْلَمُ بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين أماز مشاء بنمين مناع للخير معتد أثيم أتل بعد ذلك ذنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين تنسمه على الخرقوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون 111. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 112. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين 114. أن أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال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 أَمْ لكم أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يوم إِلَىٰ يَامَةٍ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ تَلْهُمْ أَن بذلك بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بشركاء يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون